إن هذا له القصص الحق إن هذا ذكر القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَدُنْهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فَإِنْ تَوَلَّهُ فَ الكتادثعَلَ إلَ كَلمَةٍ سَو إ بَنَنا وَغَنَكُم أَلاا نعبودَ إلا الله أي أَهلَ الكِكاد تَعالَ إلَ كَلمَةٍ كَو إ بَيننا وَضَنَكم أَلا نعبودَ إلا الله اللا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اننا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فَإِن تَوَلّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ بِمَا فِي ُ حّونَ فيِي إ لِمَ تُحجونَ فيِي إذراهمَ وَمَا أُزِلَِ التراتُ وَلإِ جلُ إَِّ مِ بِمَا تُحَادُّونَ فِيبَغَائِينَ وَمَا أُنْزِلَتِ في التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تعفلون؟ أَأَنْتُم هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ عِلْمًا حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, علم فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم. اجَدْتُمْ فِيمَا نَفُدُ بِهِ عِلْمٌ فَبِمَا تُحَادِّنُونَ فِيهِ لَدَيْسَنكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ولكن كان حنيفًا مسلمَ وَمَا كانََ مِ المُشركين وَلا كَ حَلي فَوس لِمَ وَنكَ مِ المشركين إِ أَولًا النَّاسِ بإبه مَلََّينَة التبَعوه وَهذًا النَّبين وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَمْرَنَا لَكُشْرَى لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَادًا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَ طائفه من اهل كتاب لو يضلونكم وطائفه من اهل الكتاب لم يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما ي ورون وما يغنون الا ان فتو وما يشعرون يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون تذكرون بآيات الله وأنتم تشهدون